سيف النار تلفت ترى ا ل أ ر ض صارت يبابا جنات تراهم عداه ذئابا أ ح ا ل ا ل ح ض ا ر ة صارت خرابا جنون الجنات دعاهم إ ل ى أ ن ي ع ا د ا ل ح ي ا ة فصارت ز ي ف النار تحليت بالحزم لا تنثني زيف النار وعزمك صلب فلا ينحني شديد على من ي ع ي ت فسادا رقيب 紅茶 ت وحارب عدو الحياة